الدرس الثاني مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف واحد استمع إلى العبارات الآتية وآعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أم القرى قبلة المسلمين القبة الخضراء القدس الشريف منبر رسول الله الروضة المطهرة